إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل من قبل أن تنزل التوراة قُل فَأَتُوا بالتوراة فَتَلُها إن كنتم صادقين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 على الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبعونها عوجا من آمن تبعونها عوجا وأنتم شهداء. وَمَاللَّهُ بِظَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يُرْدُوْكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ